السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاق أمر م ب غ و ض إلى رب العالمين مع أن الله تعالى أباح وقوعه لكنه م ب غ و ض إليه هل طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من نسائه؟ هل قام عليه الصلاة والسلام بتطليق امرأة من زوجها؟ ما هي الأبواب الثلاثة التي جعلتها الشريعة لأجل إنهاء العلاقة الزوجية؟ لماذا يقع في مصر اليوم كل دقيقتين حال الطلاق ويقع في السعودية في كل ساعة حال الطلاق ويقع في الإمارات في كل 45 دقيقة حالة طلاق لماذا أصبح الطلاق ظاهرة تصل أحيانا إلى 30 أو 40% من حالات الزواج لماذا؟ هل القضية تتعلق بالزوج أم بالزوجة؟ أم أنها تعاملات أساسا في المجتمع؟ ولماذا لم تكن هذه النسب أصلا موجودة فيما سبق؟ في ا ل ح ق ي ق ة مسألة الطلاق مسألة كبيرة ماذا يحصل للأولاد بعد الطلاق؟ كيف تستطيع ا ل م ر أ ه والرجل أن يتجنبوا الطلاق قبل وقوعه؟ ما هي الأعمال التي ينبغي أن تسبق هذا الطلاق؟ ماذا يجب على المرأة أن تفعل إذا طلقت؟ الكلام عن الطلاق؟ طويل في برنامجنا اليوم مسافرون ولا يعني إن شاء الله أنكم تطلقون ي ع ن أو أننا نتكلم مع من يقعون في هذا لكن نحن مطالبون أن ننصح الناس وأن نوجههم فيما نستطيع فيسعدني وجودكم معنا مرحبا بكم السلام عليكم و شبك السلام ع ل ي ك و بركاته السلام عليكم و خير على ه المشكلة نحن ا نتكلم عن الطلاق مع شباب عزاب <تصفيق> <تصفيق> يعني لو و كان على أقل واحد متزوج قلنا يعني عايش, اللي اللي يعني عايش يعني ما أدري كان متزوج ب س ر والله ما أدري عنك راسة طبعا يا شباب أحب الأشياء إلى الشيطان و ق و ع الطلق ا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يعني يبعث جنوده لأجل ا ل ا ف س ا د في الأرض فيأتي الجنود في نهاية اليوم كل واحد يخبر الشيطان بما فعل واحد يقول مثلا لم أترك فلانا حتى مثلا سرق لم أترك فلانا حتى شرب خمرا لم ثم ي ا ت ي إليه واحد منهم فيقول لم أترك فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه طبعا الأول لما يقول شرب خمرا يقول يوشك أن يتوب الثاني يقول حتى سرق ا ر يوشك أن يعيد المال ويتوب لكن لما يأتي إلي هذا الذي يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجه يقول أنت أنت ثم يقربه ويخلع الشيطان تاجه ويضعه عليه طيب ا ي ش السر في أن الشيطان يفرح بوقوع الطلاق توقع هو خراب ب ي و ت يعني خراب ب ي و ت بمعنى ا ن أفسد على المرأة وأفسد على, على الزوج أبناء. وأفسد على ا ل ا ب ن ا ء وأيضا ربما أفسد آخرين لأن المرأة ربما إذا طلقت تحتاج ا ل ى يعني يصبح عندها فراغ عاطفي صحيح. وبالتالي تصبح سريعة ا ل ا س ت ج ا ب ه ربما يعني ليس ك ل ه ن لكن يبدأ الشيطان يتسلط من ج ر ف مع غيرها وكانت من, عائلة... من عائلة واحدة يعني في تكون ف ي تفرقة بين العائل فين كان أحسن جميل وأيضا إذا كانوا من عائلة واحدة ا ب ن ا ء عم والأبناء خاله وكذا يصبح تفرقة فتصبح الأم هذه ما تتوافق مع الأم والأب هذا يحمل في قلبه على هذا وربما صار فيها دعاوة في المحاكم وربما الإخوان ما يتقابلون فهي القضية ا ك ب ر من قضية واحد شرب خمران وبعدين يعني و ع ظ ولا سمع نصيحة أو شي وتاب أو نحو ذلك لذلك وقوعه محبوب جدا عند الشيطان والعجيب يا جماعة أني لما نظرت في الإحصائيات وجدت أن وقوعه خلال يعني قل مثلا عشر سنوات الماضية ا ك ب ر بكثير من وقوعه فيما قبل ووقوعه أيضا تتوقعون في النساء العاملات أكثر ولا عند غير العاملات والله العاملات <تصفيق> <تصفيق> <تحفر>. <تصفيق> ليش تتوقعون العاملات المشاكل صراحة أنا, أنا أنسبها لعدم ثقافة الزوجين ا و عدم توافق فيما بينهم في موضوع الثقافة وتقبل أن, هذا إن, إن تكون امرأة موظفة وأنها تشتغل يقع الطلاق وقتها طيب أو ا ن ه ا ه عدم تواجد الد ثقة لما يكون هناك في ثقة بين الطرفين راح يكون هناك مهدام مم. للعلاقة الزوجية جميل هو طبعا وقوعها عند العاملات أحيانا هي تشعر بنوع من الاستغناء عن الزوج يعني انا موظفه ا ل ر ا ت ب ي ت خ ل ي آ خ ر الشهر وانا ممكن اوفر بيت ممكن اوفر مصروف أ ن ا ا ش اللي يخليني اتحمل هذا الزوج انا ممكن أ ع ي ش حياتي لوحدي اطبخ اعيش و ا ط ب يعني اقعد أ ط ب خ وانفخ له وبروح للسوق والله تسمح لي ر و ح للسوق والله في زواج الاختي ب ا م د ر ي ايش بعمل هذه صديقتي م د ر ي ايش فاحيانا تشعر خاصه اذا ما كان الزوج يحسن التعامل مع المراه صح. تشعر احيانا أ ن ه ا تقيد نفسها ب ق ي تستطيع ا ن ه ت ن ز ع عنها فتكون ن ا ش ل ي خ ل ي ي كذا بل إني أعرف بعض بعضض يعني الحالات التي لم يقع فيها طلاق لكن المرأة كانت تقول لزوجها تقول لزوجها وإحيانا إذا دخلنا في المشكلة تقولها صريحة المرأة تقول والله العظيم لو أني موظفة وعندي راتب والله ما أبقى ساعة عندك يعني لكن هي باقية عندها لأنها تتورط لو ذهبت ما في ن ف ق ه لها ما في من يدفع لك أجار وين تسكنين ربما أحيانا يكون أبوها وأمها متوفين أو أبوها مثلا حالته يعني غير جيدة أو البيض ضيق وبالتالي تشعر أحيانا أنها مستغنية عنه دعني أعطيكم شباب مقدمة حول علاقة الرجل بالمرأة بعدين نتكلم عن الطلاق عموما طبعا علاقة ميل الرجل إلى ا ل م ر ا ة أو ميل ا ل م ر أ ه إلى الرجل هذا أمر فطري لذلك لما خلق الله تعالى آدم وجعله في الجنة له فيها ما تشتهي نفسه وما يخطر على قلبه إن شاء من طعام أو شراب أو لباء كل ما ي ش ا ومع ذلك مطمئنت نفسه وارتاحت في الجنة لأنه يحتاج إلى شيء ما هو؟ النصف الثاني النصف الثاني. الثاني يحتاج إلى أنثى صحيح. هو ذكر يحتاج إلى أنثى فخلق الله تعالى له حواء فأنس بها في الجنة صح. ثم كانت حواء أم حواء سببا في إخراجه من الجنة أليس كذلك؟ شلون طلعتها من الجنة؟ إبليس إبليس لما جاء وسوس من. الآدم ليأكل من الشجرة وأبى فوسوس لحواء وجاءت حواء وأقنعت آدم فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفاني عليهم و و ر ك الجنة وعصى آدم ربه فغوى إلى آخر ثم تاب الله عليه لكنه ل ك أخرج من الجنة يعني ا ل ي س م ى خرام الحريم <تصفيق> يتورد <الله عينك. تصفيق> ليس كل الحريم لا والله بعضا عاقلة و ج ي <تصفيق> ا ب س ع ة ف العموم يعني يعني لا تورطنا مش الله ترى عاقلات تخرب الجمهور علينا يا ناسم <تصفيق> أي شخصين يا شباب يعيشان في مكان واحد من الطبيعي أن يقع بينهم مشاكل صح يعني ا ل آ ن تجد مثلا طالبين يعيشان في في سكن جامعه و في غرفه و ا ح د ة طبيعي ان خلال اربع خمس ايام ست ايام هذا أ خ ذ حذاء هذا ولا اخذ ساعته ولا ت ص ل بالجوال من غير ما يستاذن ولا هذا قام يدور وين شاحن الجوال قالوا والله اخذته اعطيته واحد من اصحابي بيشحن برجاخه ايش تعطي من غير اذنه طبيعي انه يحصل التتش هذا بينهم صح. طبيعي جدا اثنين في في فصل واحد طلاب في قاعه دراسه طبيعي ان يحصل هذا إ خ و ا ن في بيت واحد طبيعي ح ص ل ب ي ن ه ذ ا هذا امر يعني من الأمور الفطرية التي صحيح. جعل الله تعالى الناس عليها لذلك ا ح ي ا ن ا حتى تجد ا ن بعض الناس يبدأ يمدح مثلا الزوج ويبدأ يقول مثلا ل ف ل ا ن ه يقول زوجك ما شاء الله لطيف وتعامله حسانه فتقول هي لمن يمدحه تقول لي أنكم ما عشتم معه لو تعيشوا معه عرفتم كيف إيه. أخلاقه وعرفتم كيف كذا مع أنه أصلى أخلاقه حسنة لكن لأنها تعيش معه فهي ربما خلال كل سبوع سبوعين يحصل موقف طبيعي صحيح. يا أخي وين الشاهي والله الشاهي ت ا خ ر طيب الشاهي أنت ما تعرف د ا ي م سوي شاهي ولا تشربه م د ر ئ طبيعيا يقع مثلا ل م ش ا ك ل القطح بخناية <تصفيق> لكن القضية كيف نحن نتعامل معها ل م ش ك ل ة لما تقع أي. يعني وقوع المشاكل ليست, ليست هي القضية إنما القضية كيف نتعامل معها لما تقع طبعا ا ن ه ا ء الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة جعلت له الشريعه ث ل ا ث ة ابواب باب مفتاحه بيد الزوج وباب مفتاحه بيد الزوجه وباب مفتاحه بيد القاضي طيب اللي مفتاحه ب ي الزوج ما هو الطلاق الطلاق انا ابغى اطلقك ولا ما اطلقك اللي مفتاحه بيد الزوجه الخلع الخلع كيف الخلع يا ح هي تطلب كيف هي تطلب ا ن ت م خ ل ه ها هي يعني تطلب ي منه نفس الزوج إذا صارت معلقة يعني ليس شرطكم معلقة حتى لومين معلقة يعني ممكن واحدة مثلا زوجت واحد وسبحان الله مرتاحت معا مثل ما جاءت ا م ر ا ة احد الصحابي لأني وقالت يا رسول الله ا ن ي لا أعيب عليه في خلق ولا في دين الرجل أخلاق حلوة ودين ما شاء الله لا يشرب خمور ولا يقع فواه لكن يا رسول الله ا ك ر ه الكفر في الإسلام يعني ا ن ا ا ك ر ه مثل ما أكره الكفر ر شوف شدة الكرة ويقال بخيل لا ما كان بخيلا يقال ل ا ن تقول ما ا خ ل ا ق حلوة وكذا يقال ا ن ه ا رأته خرجت في الطريق فرأته مقبلا مع رجال فإذا هو أقبحهم منظرا ن ي فلما رأته كذلك قالت أبغضته سبحان الله كذا من نفسها الله ي ع ي ن ك يا ناصر فأبغضته فجاءت للنبي ص ل ا ه قالت يا رسول الله أنا ما أتحمل طلقني منه طيب الرجل أصرف عليك فلوسه وعطاك مهار وعطاك ليش يطلقك يروح فلوسك كذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاول فيها أنها تبقى معك فإذا المرأة قافل للأبواب أنا ما أقدر ما ا ق د ر لا تلزمني ما أستطيع مثل م ا واحد يتزوج واحده ب ح ب ع د ما تعجبه ما تقول للشريعة غصم عنك تبقى معاك وهو يا أ خ و ج زواج نصارى ما ط ل ق أبدا الشريعة فتحت لي الطلاق فالرجل يستطيع ا ن ه يطلق لأن الله تعالى يقول رجال ق و م و ن على عني. النساء بما فضل الله ب ع ض ه م على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فأنا لما أطلقها أنا اللي خسران فلوس أساسا مش هي اللي خسران لكن الآن لما هي تقول طلقني أطلقك يا بنت الناس طيب ا ن ا دفعت سبعين ف ي المهر فقط وعطيتك ثلاثين ذهب ودفعت في الشقة خ م س ي ل ف وعطيت أمك وعطيت أبوكي وأيضا أنا قاعد أسدد البنك الآن تقسيط لسه س سنوات قدامي كل عشان الزواج وجلست معي أسبوع وطلقني عندها إذا كانت المرأة بهذا الحال تريد ا ن تنفصل ففيه الخلع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت أني لا أستطيع نحن م ع قال أتردين عليه حديقته شوفي ناصر المسكين معطيها حديقة مهر ما عطاها ا ئ م ا عشان ]ها. كده يقولك الشيون كاشات ايه ع ن د ه فلوس لا حن بي حن زودوها <تصفيق> معك راسا يعني ما عطاها س ب ع ي م ا ن ل ف لا م عطيها حديقة معناها ل ر ج ل الراغب فيها ايه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 أ ح ي ا ن ا يصف لك امرأته تقول هذه ملكة جمال الكون حريم ز ي ه ذ ا لم يخرق في الأولين والآخرين أجمل منها ثم إذا سألت عنها أختك ولا زوجتك ولا منها ل ح ر ي م اللي يشوفونها قالوا لك الله يصطر عليها عادي, عادي. والله يا شكلها عادي وعينها كذا وأنفها كذا و ا د لا تسأل الحريم عن الحريم أي عادهم بينهم <تصفيق> هذا لكن أ ح ي ا ن ا فعلاً تكون غير صح. جميلة أبداً ل لكن يمكن الملح لكن لكنه و شيء نسبي مثل صح. ما قلنا يعني بمعنى أن بعض الناس قد يعجبها هذا اللون قد يعجبها هذا الحجم في العين صح. قد يعجبها هذا الحجم في الأنف يعجبها هذا الطول يستلطفة. يعجبها النحف يعجبها السمن لذلك أحيانا بعض النساء ربما يخطبها مثلا عشر خ عش وكلهم يراها نظرة شرعية ولا تعجبهم ثم يأتي واحد وتعجب <تصفيق> أصلا ا ن ا أبحث الليشكل الورح. ا ن ا أدور ي ع تخيل واحد مرة أبط... تأخر ما تزوج أي. واحد أمريكي مسلم وتعرفت عليه وهو ما شاء الله عليه أيضا متقن لل... للثقافات الأخرى أي. يعني أحيانا كنت أدرس عندي إ ن ج ل ي ز ي أنا في الريال فدائما فأحي... يلبس شماغ ويلبس عقال وثوب حتى مرة من المرات جاني والعقال مميلة على جنب <تصفيق> فقلت له اليوم يا فراس يور عقال يعني انت حط قال يس ا ن ا اليوم أيام شمري أي. <تصفيق> عارف ع العادات ا يعني الـ الـ الـ الثقافات والعادات بشكل فقلت له ليش ما تتزوج قال والله يا أخي أنا عندي ذوق في الحري قلت إيش يعني إيش الأشياء اللي أنت قال أبغى المرأة اللي ا ت ز و ج ه ا تكون أصابعها دائرية من هنا ا ل ل ه ت الله ا ك ب ر عليك ف ا ت ي ح ليش مفاتيح أنت تتزوج قال لي كده بس يا أخي ا ن ا أحب المرأة اللي أصابيعها شوف المسكة اللي معها فأحيانا بعض بعض النساء وقعد دور على ه ا وقعد دور وقعد صابيع دائري, دائري. دائري, دائري شوف... يتكلم جد يشوف الأصابع فالقضية ا ن مسألة الجمال وعدم الجمال ا م ر نسبي يعني بعض الناس هذا بالنسبة إليه غاية الجمال وبعض الناس بالنسبة ل ي ه مو جميل طيب فردت عليه حديقته وطلاقة طليقة هذا هو الباب الثاني بس طبعا أيضا, احنا أيضا نفتح الباب لل... لل... نخرج ببيوت اليوم يعني أفرض ا ن بعض النساء الآن تقول والله أنا ودي أتخلص من زوجي يعني دفع فيني خمسين ألف أنا ورثت من أبي مليون أبعطي خ ا ل ف وفي أمان الله ك ر <تصفيق> هذا م لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي ممرأة سألت زوجها الطلاقة من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة لا يجوز, يجوز إلا بسبب سبب. واحدة تأتي تقول يا جماعة أنا ما أريد هذا الزوج فرضا متعاطي مخدرات هذا الزوج كذا ف ذ ا كان ف ي سبب أما المسألة كذا بس من عندها هذا ما يجوز هذا الباب الثاني لينهاء العلاقة الزوجية اللي هو الخلع الحالة الثالثة ا ل ض ا ء القاضي وهو اللي يخلع بينهم إ ي ا ش يسمونها العلماء يسمونها الفسخ. الفسخ يفسخ النكاح إيش معنى يفسخ النكاح لما تأتي واحدة عند القاضي وتقول يا قاضي ا ن ا زوجي متعاطي مخدرات لا أستطيع البقاء معه قال دي. للزوج طيب وثبت و ا س ت ط ع ت أنها تثبت وهذا مهم ترى ا ن ه ا تثبت لأن لو يعطى الناس ب د ع و ا ه م لدعى أقوام أموال أقوام ودماءهم لو كل واحد ج و ء قال قالت أنا زوجي يتعاطي مخطرات طلقني قال يلا طلقناكي قالت الثاني ا ن ا زوجي يزني كل يوم طلقني, طلقني قال ل ا طلقناكي أنا زوجي لا لا لازم. لا لازم يكون إثبات لذلك فإذا أثبتت المرأة أن زوجها فعلا يتعاطى مخدرات فعلا وأنه لم يتب وأن خطر عليها وعلى أبنائها ففي مثل هذا الحال يطلقها من يفسخ نكاحها القاضي دون أن يطالبها بإعادة المهر ما يقول رجعي لمهرك لأنه لو كان خلع كان ترجع المهر لكن هنا لا أنت من حقك أنك تطلقين هاي أحمد. انتشرت ا ح قبل فترة قضايا عدم تكافؤ ا ل ن س ب دائما يصير فيها طلاق بإرغام يعني خل رأي الشرع في هذا الموضوع والله هذه ا ق ض ي ة سبحان الله أيضا من القضايا الساخنة ه اللي م. كانت قبل فترة والنبي عليه الصلاة والسلام في عصره ما كانت هذه المساء الظاهرة عنده أي. يعني مثلا زيد بن حارثة كان مولى ومع ذلك تزوج زينب بنت جحش وكانت من يعني كبار قبائل قريش ومع ذلك تزوجها رضي الله تعالى عنه ثم طلقها ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعده بلال رضي الله عنه تزوج أربع نساء قرشيات وهو عبد حبشي ومع ذلك جاء وتزوج فكانوا ينظرون للدين ما كانوا ينظرون أي. إلى إيش نسبك إيش قبيلتك إلى كذا لكن بعد ذلك الفقهة لما رأوا وقوع بعض الحالات التي فيها نوع من يعني الفساد يعني مثلا يتزوجون من غير تكافؤ نسب وربما حصل مشاكل من القبيلة فيضطرون أنهم يرتكبون المفسد الصغرى اللي هو ا ل ت ط ر ي ق لأجل الحماية المفسدة الكبرى يكون فيها قتل بينهم يكون فيها احيانا قتل يكون فيها اختطاف يكون فيها مقاطعات ونحو ذلك درع المفسد دخلت في بعض القضايا وكانت قليلة لكن بعض القضايا التي قاطع فيها الأبناء وأباهم وصار لخمس ن و ا ت ما يكلم الأب و كله بسبب ا ن الأب زوج البنت من كذا ل أ ن ي أذكر قضية قبل فترة دخل فيها ا م ي ر منطقة ا ل ر ي ا ض الله يوفقه ولأجل الإصلاح بينهم ل ا ن الأبناء كادوا أن يقتلوا الزوج كادوا يقتل الزوج ل يعني ي في ليلة الزواج كاد أن, كاد إن يقتل الصبح ا و الظهر ولا يدخل بأختهم كله لأجلها القضية فإذا القضية وصلت إلى إلى هذا المستوى من يعني الفساد عندها ر ت ك ب المفسدة الصغرى قبل الكبرى لكن إذا ت ز و ج و ر ز ق ب ا ب ن ا ء فليس ل ا ح د الحق ا ن يفرق بينهم نقول إذا جاء القال هذا ما يتكافأ نسبه نقول ما شاء الله توك تذكر ما هو ما تزوج من عشر سنين وعنده خمسة أطفال صح. توك تذكر الآن أنه يتكافأ ليش ما تكلمت قبل يتزوج لكن إذا كان عند الخطوبة هنا ممكن يتدارك الموضوع. الموضوع انتشار الطلاق اليوم في الحقيقة يعني كثير والطلاق ليس دائما شر قد آه. يكون خير, خير. يا أخي أنا ا ع ر ف بعض القضايا يعني المرأة مسكينة تعامل زوجها سيئ و ا خ ل ا ق سيئة معها ويمكن عندها علاقات محرمة بنساء أعوذ بالله ويأتي بكل بجاحة ويحط جوالك كذا لما تنظره في الجوال تجد صور له مع نساء يعني فاجرات ثم إذا لم نجد حلا ل ا ج ل إصلاحه وكذا نقول والله يا أختي إذا الوضع بهذا الحال ويقع في الزنا مرارا ويجيبهم في البيت أطلب الطلاق فتقول يا شيخ فضيحة أطلب الطلاق والله فضيحة علي ونظرة الناس إ ل ي س ي ئ ه ف ا ح ي ا ن ا الطلاق ليس دائما شر أحيانا خير للمرأة وحماية لعرضها وحماية لدينها أحسن ما يضع لها ش ي ئ ا من المخدرات أحياناً ولا ربما ساق إليها بعض الرجال يقون عليها بالفاحشة أو ما شابه ذلك فالطلاق ليس د ا ئ م ا شر الطلاق أ ح ي ا ن ا يكون خير إما للزوج كما قال الله تعالى الله عز وجل يقول وإي يتفرق يعني بالطلاق يغني الله كل من سعته ا وكان الله و ا س ع ا حكيمة أ ح ي ا ن ا يكون خير يا أخي مثل م ث ل ا بعض الناس اللي تزوج مرأة ولم يرزق بأولاد منها م ث ل ا ف تقول له طيب ليش ما تتزوج والله هي ما ترضى طيب أنت ليش ما تطلبين الطلاق أنت كذا ثم سبحان الله إذا وقع بينهم الطلاق وتفرق رزق الله هذه المرأة ذرية ورزقه و ذرية من المرأة أخرى لكن ما كتب الله تعالى أن يقع منهما ذرية هم أنفسهم ف ا ح ي ا ن ا يكون الطلاق خير خير لها أحيانا في ماله خير ل ه في دينه خير لها هي أيضا في حماية سمعتها خير له هو أن يصلح حاله لكن ما يعني أننا ح نشجع على الطلاق لا الطلاق في الأصل الأصل أنه مكروه ومبغوظ عند رب العالمين أبغض الحلال لله ا ط ل ا ق وإن كان و ليس حديث لكن قول لبعض العلماء لكن لا يعني أن المرأة تتحمل الضنك و ا ل ش د ه والسوء من زوجها ك ل ه عشان ما يكتب تحت اسمها مطلقة ا ل ا يكتب ع ش ر ي مطلقة وتحفظين حياتك الواحد يعيش مرة واحدة مرة يعيش ع ش ر مرة صح. لأن ش ي يسمى في الواقع الحالي أن نظرة العالم للمرأة المطلقة سيئة لك رجل مطلق لا يعني هو المعصوم والمراهل ا ل م ط ح د ة والله صدقت وهذه طبعا هي ليست النظرة الدينية هي نظرة المجتمع يعني احنا ما ودنا ايضا يا اخي يعني نجعل عادات المجتمع ت ض غ ى على الدين صح. يعني احنا عندنا هنا عادات غير جيدة ا ن ا بعطيك من العادات اللي دائم انا انتقدها وبعدين برجع لك يا احمد صح. يعني الان في الولاء عندنا ا ظ ن ا في نجد ما ادري موجودة في غير نجد و لا اذا أنتو لما يسير عندكم يا ناصر م ث ل ا غدا ولا عشا وذبحته م ث ل ا ذبيحتين وحاطين صحنين ثلاثة ع ا د ة اللي يقلط ا و ل شي على الطعام الكبار الكبار صح؟ ا ل ر ج ا الكبار صح بعدهم من يقلط؟ الصغار الصغار وبعدين لما الصغار الكتاكيت هذول يخلصون ا ك ل من يقلط على الأكل؟ الحريم الحريم بأي حق يا أخي تصلي المرأة تدخل؟ على اللحم وهو ملعوب فيه والرز ملعوب فيه والعصير م ك ب و ب م ن يسار هل ت ا ك ل بقايا؟ لا عادي يقول ر ج ا ج ي ل ه م يعني والحريم صار ر راضي عادي هذه عادات صارة أشوف أحمد هذه من الأشياء أنا والله دائما أنتقدها ف ي ق و ل ا لي يا أخي طيب الدين الدين ما قال لك ا ك ل الحرمة بعد الرجال لا تبغى, تحت تبغى تحترمها إذا أنت ذهبت بالذبيحة إلى الطباخ بدل ما يحطها في صحنين يحطها في ثلاثة يا أخي زودة يحطها في عشرين صحن يا أخ وزوده 50 ريال و ح ف ظ صحنا نظيفا او صحنين يقبطن عليه ا ل ح ر ي م فاحيانا ترى في بعض ا ل أ ش ي ا ء عندنا هي عادات ونحن نظنها من الدين ليست من الدين هم ي ت ب ر ي ن الرجال قومون على النساء هذه ما لها دخل قومه النساء <تصفيق> قومه النساء فيما يتعلق ب ا ل ن ف ق ة يتعلق بالطلاق يتعلق بالتزويج أ ن يكون وليا أما بأعطي النساء بقايا ط ع ا م هم فهمين صحيح. غلط يعني هم قوامين عن الرجال عن ن س ا ف قال كل, كل شي ء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قبل فترة كنت في أحد الدول العربية وكان فيه شخص نصراني فيسأني <تصفيق> فيسأني قال لي صدقي ح م د أنه عندكم الشخص ما يشوف النسان المتقدم له إلا بعد ما يكتب كتابه يعني ويتزوج قلت لا عندنا في شيء اسم النظرة الشريعية قال لا والله أنا ق ل سألت أكثر من واحد وكان حدد لي بالضبط الجنسية أنه والله العظيم ما م يشوفها إلا بعد ما يكتب الكتاب عليها طيب طلعت ح و ل ه مثلا ولا طلع فيها عيب ولا طلع فيها شيء قلت شوف لا تخلط ما بين عادات والتقاليد ح س ن ت وأن هذا عادة التقاليد والإسلام عندنا في الإسلام شيء اسم النظرة الشريعية وهذه يعني مو موجبة في الإسلام بل حتى لو منعوا أهل الزوجة لو كانوا متشددين ومنعوا أن تنظر إليها النظرة الشرعية أنك تجي وتجلس معاها وكذا قبل أن تعقد طبعا يجوز أنك تختبئ لها وتنظر إليها ف يعني ا فينا سواها ه في سواها جابر رضي الله عنه يقول خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها في النخل ل ا ن ظ ر إليها يعني ا ح ي ا ن ا يكون أهل المرأة يتشددون لا ما تشوف بنتنا لحد ما تعقد يا أخي إذا عقدت عليها إيش الفائدة روح ا ط ل ق ه ا وتأخذون نصف المهر ا ل ا خلوني أشوفها قبل يا أخي أحدد أو لا لا ما, ما, ما, ما تنظر ا ل ي صور يكلم خواتها جو صورتها م م ك يشوف إذا ما ا س ت ط ا ع طبعا ناصر أنت ما ودك أنك تشوف صورة ودك تجلس معها صح. تتحدث تشوف ضحكتها تشوف حركتها د م كياج و ش ي ا ي والمفروض د م كياج لأن ترى بعضهم أحيانا فعلا تضع من المكياج ا ش ي ا ء تجعل الزوج يراها ملكة جمال ويكون صح. فيها حييانا أشياء يخفيها هذا المكياج وهذا نوع من الغش ص ر ا ح ة أحيانا لبست. دائما تكون الغيرة هي سبب في الطلاق يعني ممكن تجي واحدة تقول لي والله ا رحت السوق وواحد قاعد يغازني بالسوق تقع على طيب يروح للحرماء أنت طالك <تصفيق> مبدأ الغيرة الزايدة <تصفيق> اللي أحيانا ما... عدم وزن الأمور أحيانا عند آه. الزوج عدم وزنه هو اللي يؤدي به لهذا الشريعة جاهت بأشياء يا شباب لأجل منع بوقوع الطلاق يعني مثل الآن مثلا السرقة أو تدري الزنا مثلا ل ل ه يعافينا وياكم جاءت الشريعة بحد الزنا لكن قبل لا يوصل الإنسان إلى هذا الحد في أشياء ممنوعة عليه ا حواجز مثل مثلا تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية طيب هواحد هو خالف وخلا بها الحال هم جالسين لوحدهم حرم عليه أن يصافحها حرم عليه ا ن يضع يده ع ل ي ه ا فلما الإنسان يكسر كل هالأمور بعدين يقع في الزنا يستحق عند ذلك العقوبة نقولها العقوبة ليس فقط على وقوعك في الزنا الشريعة منعتك من عشرين شيء كلها أنت تعديتها كذلك هنا الشريعة حاربت الطلاق من قبل ما يقع الزواج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عليه وسلم. أحد الصحابة قال ي رسول الله أني خطبت امرأة من الأنصار قال له انظر إليها الصحابي هذا كان من المهاجرين من أهل مكة فقال النبي عليه الصلاة والسلام له انظر إليها مدام ا أنك خطبت فتاة مدنية من المدينة انظر إليها فإن في أعين الأنصار ص غ ر ا يمكن ما تعجبك لأنك متعود على بنات م ك ي صفة في الأنصار وفي رواية أخرى قال فإنه ا ح ر ى أن يؤدم بينكما يؤدم تتسلك الأمور يعني مثال الحين لما يكون واحد يأكل رز ناشف وبعدين يضع عليه إدام ا ل ا د ا م ما هو ا ل ا د ا م المرق مرق مثلا إما خضار ولا مرق أو لبن ا و كذا ثم يأكله يتسلك ا ك ث ر صح خبز يابس معك فلما تضعف ي ا ل ا د ا م يلين وتأكله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ل أنت لما تنظر إليها هذا مثل ا ل ا د ا م لحياتكم يسلك الحياة بينكم يؤدما بينكم. بينكم وكذلك حث النبي ع ل ي الصلاة و ل س ل م على التعامل الحسن بين الزوجين وقال ع ل ي الصلاة و س ل م خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أي ممرأة هطاعت زوجها وصلت خ م س ه وحصنت فرجع قيلها دخلي الجنة من أي ب و ا ب ه ا شيء فلما تأتي لحديث تقول, تقول للزوج انظر إليها قبل تتزوجها وعملها معاملة حسنة وتلطف معها وإلى آخره ه ذ ه يدلك أن الشريعة أصلا تمنعك قدر المستطاع من وقوع الطلق بقي معي كلام عن الطلاق عند اليهود والنصارى بقي معي كلام عن المرأة ي ذ ا طلقت هل معنى ذلك أنها انتهت حياتها بقي معي أيضا كلام هل الأفضل و ا ل و ا ح س ن لك في الحياه الزوجيه تتزوج مطلقه ولا ل ق ه ذ ا أ ي ض ا بعطيكم فائده يمكن يرزقكم الله زواج ك ر ي ب ي ا الله ي ر ب ق ك م خير اسال الله ان نكون شاء ل ه ت ع ا يعني وصلنا ر س ا ل ة ايوه ا ح ب ة اسال الله ان يجمع شملنا جميعا يجمع شمل الازواج بزوجاتهم وما جئنا ندعو الى طلاق لكن أ س ا ل الله تعالى أ ن يسدد الجميع الى كل خير جعلنا وياكم مباركين إ ل ى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ا ن سالرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إ ن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون